بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا يا أيها النبي كفّ الله أن تقبل كافرين و المنافقين إن الله كان علما حكما إن الله اِيْمَا وَتَبَيَّنَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَتَبَيَّنَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا إن الله كان بما تعملون قابلاً، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، وتوكل على الله وكفى بال. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم الله أَلَّا أَدِيعَ أَنْكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَمَا جَعَلَ الْعِيَانَ أَنْكُمْ أبناءكم, أبناءكم, أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَايهَكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ لَالِكُم ودعوه لآبائهم هو اقسط عند الله ودعوه لآبائهم هو اقسط عند الله فإي تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا كم جناح فيما أخطتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أولى الأرحام بغضهم أو لا في كتاب الله من من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين سبني مرية ما وأخذنا منهم مثالا غليظا. وعيسى سبني مرية ما وأخذنا منهم مثالا غليظا. صادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءوا دلنا عليهم ريح وجنود لم تروها إذ جاء. وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسركم فَلَا مِنكُم مُّؤَاذِ ذَاغَتِ الْأَبْصَارِ إِنْ وَإِذِ الزَّغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا وَإِذِ الزَّ ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا مريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ولو دخلت ذُيلُ الْفِتْنَةَ لَآتِهَا وَمَا تَلَبَّثْنَ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ثُمَّ تُؤِيلُ الْفِتْنَةَ لَآ لقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يوالون الأدبار ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يوالون الأدبار وكان عهد وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفراه إن فررتم من الموت أو القتل قل لي.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 الله إن أراد بكم سوها أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم أسم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا قليلا ولا تول البس إلا قليلا أشححة عليكم أشححة عليكم فإذا جاء القوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الخوف سلقوك بألسنة حداد أشححة على الخير فإذا ذاب الخوف سلقوك بألسنة أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم كان ذلك على الله يسير، وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أن كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو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 من يرزق الله اليوم الآخر، لمن كان يرزق الله اليوم الآخر وذكر الله كثيراً، لئن لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا then بَدَّنُوا تَبَدِّيلَ وَمَا بَدَّنُوا تَبَدِّيلَ لِيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ شَأْنَهُمْ وَلَا يَجِبُ كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ضاهوا من صياصيهم وأنزل الذين قاهوهم من أهل الكتاب من صياصيهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم تقتلون وتأسرون فريقا أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأرضا وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزوادك إن كنتن تردن الحياة الدين سَهَمٌ فَتَعَدَّدِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ أَجْوَادُكَ إِن كُنتُمْ تُرِيدُ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِينَتَهَا نؤمّ ترق ونؤسرح نسراحا جميلا ففتح there, no. نَنْتِمْ كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَكَذَا تيم مبين تيو ضاع لها العذاب الضرفيد يا نسا سيرة، وكان ذلك على الله سيرة، ومن يقُنُّ منكم لله ورسوله وتَعْمَلُ صالِحًا، ومن يقُنُّ من هنا لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأرتدنا لها رزقا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لس لستنك أحد من النساء يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فَلَا أَنْتَ خُضْعَ النَّبِيِّ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ نَ قَوْلٌ مَّغْضُوفٌ إِنِ اضْطُرِرْتَ لَعَلَّكَ تَخْضَعُ لِلْقَوْلِ البي مرضوا كل قولا معروفا وقرن فيه بيوت كن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وطون في الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقن الصلاة يطهيركم تطهيرا إنما يريد الله ليزعب عنكم الرجس أهل البيت ويطهيركم تطهيرا واذكرنا ما يتطهيركم e burro خبيرا، إن الله كان قيما خبيرا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين. القانتي والصادقين والصادقات والصابرین، والقانتي والقانتي والصادقين والصادقات وال. والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصابرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والمتصدقين بخير علم تفدقات وصفات شكرين الله كثيرا وكثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم فرض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر أَوْصِلَاهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عليك زوجك واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله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 سيك من الله مبدئه وتخشى ناته والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطعن said yeah. um في ما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خله من قبل نتوا <متدأ> الله في الذين خلقوا من الأرض، وكان أم الله قدر من قدرة. رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما بكل شيء علِيمَ وكان الله بكل شيء يُحُضُّ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَتَدْبِعُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةٌ إِذَا تُخْرِجَكُمْ مِنْ ظلوا ما جئ إلى النور هو الذي يصلي عليكم وما للكه دون يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان كان بالمؤمنين رحيمًا، تحية لهم يوم يلقونه سلامًا، وأعد لهم أجرًا كريمًا، تحية يوم. you at وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذى انْتَ وَكَلَّ عَلَى الله وَلا تُطِعْ كافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّاءُهُمْ وَتَرَكَ كَلَّ عَلَى الله وَكَانَ فِي وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يا أيها الذين آمنوا تلقطوه، ثم تلقطموه من قبل أن تمسوه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ طَلَّقْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سراحا جميلا سمتعوا لَنَا لَكَ أَزْوَاجُكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُذُورَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا رَحْلَنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُذُ أنت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك أن <الذي> لا تأيت أجورهن وما ملكت يمين وبنات عماتك وبنات خالك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها سال النبي أرادا نبيا يستنحى إن أرادا يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أراد النبي أن يستنكحى خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إليك من وَمَنِ اتَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا زِنَاحَ عَلَيْكَ وَمَنِ اتَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا زِنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن قرأ أعينهن ولا يحزن ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما تَايْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلَا حَزَنَ لَوْ رَغِبْنَ بِمَا كَانَتْ تَايْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله اعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج لا يحل لك النتاع وَدٌّ وَلَوْ أعجبك حُسْنُهُ لَا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَلَئِن تَبَدَّلَ بَيْنَنَا مِنْ أَزْوَاجِهِ أَلَمْ تَعْجَبْكَ حُسْنُهُ وكان الله, وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا النبي إلا أن يؤذن لكم يا أيها الذين طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام دخول ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشوا ولا مستئنسين لحديث ولكن إذا دويتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيسرع يستحي منكم إن ذلك كان يؤذن النبي فلا يستحي منكم والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي أَقُوَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا لَو لِقُولُوا بِكُمْ وَقُولُوا بِهِنَّ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُولُوا بِكُمْ وَقُولُوا بِهِنَّ وَمَا كَانَ لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أَن أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا عظيم إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آباب ولا نسائهن، ولا نساءهن، ولا ما ملكت أي. Al-Fatihah يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لعنهم الله في الدنيا والآخرة الأخرة وأعد لهم عذابا مهينا لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والذين يؤلون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا، فقد ح. احتملوا بهتانا وإثما مبينا بغير ما اكتتبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء من جلابي بهن ونساء المؤمنين يجينن عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى فلا يؤذين ذلك ألنا أن يحرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكان لا إلَّا مِنْ يَلْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرْضُوُ وَالْمُجْفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا إلَّا مِن في المدينة لنُغري أنك بهم ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلاً والمرجفون في المدينة لنُغري بهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ان الله في الذين خلق من قبل ثم تتم الله بالذين خلقه من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا ولا دليل ثمة لله تبديل يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله يدعيك لعل الساعة تكون قريبا وما يدعيك لعل, لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إِنَّ اللَّهَ أَعَنَ الْكَافِرِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَهِيرًا قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَذُوقُونَ وَالْيَوْمَ وَلَا نَصِيرًا يقلبوا ذوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلبون قالوا ربنا انا طغنا سدنا وكبرنا انا فضلنا السبيل وضال ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا قُلْ رَّاهَ وَقُولُوا قَوْلًا سديدا لَنقُم اَغْمَا لَنقُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا إِن الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إن بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات المشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنين الله غفور الرحيم، وَجَعَلَ الْعَالَمَينَ